سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء نحوى سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى وما يخفى وننسرك اليسرى فذكر إن فعتبكرا يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وله يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتغثرون الفيات الدنيا والآخرة خير وأبقى إِنَّ هَٰذَا فِي الصحف صُحُفِ الْأُولَىٰ صَفِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ فَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سبحانه المنعم الحمد, الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا احمد الله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأتنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أعد للمؤمنات الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار الحمد لله فاذق النصح وخان الغي الاموان الحمد لله ما اقبل نجم وادغى واقسق علينا واتذكر واشرق نهار وانا صاحب العظمة والسلطان والقدرة والبرهان الملك القاهر المهيم القادر هو الاول والان اخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان الذي امات واحيى واضحك وابقا وامزج الماء واجرا وانه هو رب الشياء بل له الحمد في الاخره والاولى وله الحمد ما اعطى وهدا وكان الذي رفع لما آل الحق فأعناه وأزهق الباطل فنحاه وخلق الإنسان فسواه وهي أطعامه وسقياه وشق سمه وبصره ثم هداه اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وجد علينا بكرمك وأفض علينا من رحمتك وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك وارحم تضرعنا بين يديك لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم جننا ممن صدعت ناصيه من كبرياتك وذنت نفوسهم لعظمتك ولانت قلوبهم لذكرك اللهم اهدنا فيمن هديت واخرنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقينا شر ما قضيت اقنا برحمتك شفا ما قضيت اقنا واصرف عنا برحمتك شفا ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عاني ولا يغز من عاهي كما اكرمنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ارضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ومن خطايا ونعود اليك اللهم اغسلنا من خشيتك كما تعالى بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به لينا نصاب الدنيا ومتعنا اللهم ما يسعنا وامن صاننا وقواتنا ابتما ابغيتنا وجها ونوارث منا وجنب ث وانا من ظلمنا انصبنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديارنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هذا ما بلغ عنا منا وانا الى النار مصيرنا وجاء الجنه يا دارنا وجاء الجنه يا دارنا ولا تسلق علينا ميدون بنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَاصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي مَعَاشُنَا وَاجْعَلْ حَيَاتَنَا زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم إن ردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفثونين ولا مبدلين ولا مغيرين ثابتين على الحق اللهم اكفنا شغل أشراه وبك يا دنيا الفجار اللهم احفظنا بحفظك واكنانا برعايتك اللهم اننا نسال من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وان اعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا بحنانك عن حرمانك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 ಧನ್ವಾ اغفر لنا يا الله اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرا ولا كبرا الا نفضسته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضئيبا الا رددته ولا غائبا الا ردته ولا ضئيبا الا ردته ولا مسح ولا معيرنا الا الله ابقا كما رسى الله اما ان نسرك فعلا الخيرات وتمكن كرمات وحب المساكين والتغفر لنا اللهم وترحمنا اللهم انا نسالك الغنيمه من كلب واستثامه من كلب قول والنجاة من النار واللهم إنا نسألك الفوز في الجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسانا وفي الآخرة حسانا وقناع ذا بالنار وقناع ذا بالنار ما كان بنا اللهم لا تشوي خلقك بنا اللهم اعتذر قام لا حساب ولا سابق على اللهم وجهنا من من يزاهر على أبوابها اللهم وصقنا اللهم وصقنا من حرض نبيك الكريم شربة لا رغم أمرتها أبدا اللهم إنا نسألك رافظة نبيك في الجنة اللهم إنا اللهم وفقنا من كثرة العبادة وكثرة السجود يا بن العالمين يا اذ بنا ان ربنا ربنا ربنا ربنا رفعنا اكف الطراعه ندعوك ونمتهل اليك نرجوك الا تردنا خائبا اللهم ادخلنا الجنه اللهم اما نسال ان تكتبنا في معدي سرات اهل الجنه يا رب العالمين يا اكرم من لك امين وفقنا لحسن الختامه اللهم احسن لنا الخاتمه اللهم احسن لنا الخاتمه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين اللهم قلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا لا تجعل قلوبنا عند اي قد ايتنا وهمه ملته كرهمه انك انت الوهام يا فوقنا <تصفيق> من نذي تفوقا محصونا ولا تجعل بيننا ولا من اهلنا شقيا ولا محرومنا يا رحمتنا ارحم الراحمين اللهم اهدنا للمسلمين اللهم من كان من ابائنا او من اخواننا او قالبينا او من المسلمين دي شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعل فتياتنا الخير مغار للشر سلمن اوياء وعنوا لاعداء يحبون في حبك من اهبك ويغادون فيك من هداك اللهم اهدي فتياتنا وفتيات المسلمين اللهم اهدي نساءنا ونساء المسلمين اللهم اجعلهم هاديين مهديين صالحات مصلحات حافظات من الغيب بما قدر الله اللهم حصنهم حوجا اللهم حصنهم حوجا اللهم زوجهم اللهم ارزقهم ازواجا صالحين يا ربنا شباب اللهم ارزقهم زوجات صالحات يا رب العالمين واجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا متعاونين على الاثم والعدوان يا رب العالمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين وان تنصر الشرك والشيخ وأن تدمر أعداءك أعداء الملة والدين برقب قوتك يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعهم بالصحة والغافية ومن كان منهم مريضا فاجمع لهم بين الأجر والرافية وأقل روح ألا طاعتك ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واقسرهم في الماء والفلج والمرض ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني إلائك لو أصينا بيدك ماضي فينا حكمك أذنب فينا قضاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استاذرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القراء جناتك جنات النعيم اللهم علمنا منهما جهرنا وذكرنا منهما نسينا ورزقنا اتنا وتوانا الليل واثراف النهار الوجه الذي يرضيك النار اللهم اجعلنا من من يقرأ القرآن فيبقى ولا تجعلنا من من يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل القرآن حجة لنا يا الله الرحمن اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله